والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم ثباتا وجعلنا الليل لفاسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا شراجا وهاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا واختحت السماء فكانت أبوابا وسيرت ولا يملكون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا جزاء وفاقا انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا باياتنا كذابا وكل شيء احصيناه كتابا كأسان بها قات لا يسمعون فيها له وولا كذاب جزاء من ربك عطاه حسابا ربي السماء لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء استخذ إلى ربه ما باب إنا أنذرناكم عذابا قريبا